فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه خريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهل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 لَا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً للشَّوَى تَدْعُو مَن أدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَّ فَأَمْوَى إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ والذين هم على صلاتهم ذائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون 119. والذين هم لفروجهم حافظون 110. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغارا 117. لأماناتهم وعهدهم راهون 118. والذين هم بشهاداتهم قائمون 119. والذين هم على صلاتهم يحافظون 110.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 119. وقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون 110. على أن نبدل خير منهم وما نحن بمسبوقين 111. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي مِنَ الأجداف سرا كأنهم إلى نصب يوفقون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلا ذلك اليوم الذي كانوا